هنزيل من رب العالمين أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِنَئِذٍ تَنْظُرُونَ ونحن اقرب اليهم منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم